فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباد اللنا بعثنا عليكم عباد اللنا أولي بأس شديدي فجاسوا خلاص الديار وكان وعدا مفعولا ثمّ رددنا لكم الكَرَّة عليهم وأمددناكم بأموالٍ وبنين وأمددناكم بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا مُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةِ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 إن هذا القرآن يهدي للذي يأقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متري فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق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 فلا تقل لهما أُفِي وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِض لَهُمَا جَنَاحًا ذُلٍّ مِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ رَحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَةَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَتِغًا رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا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 وأوف الكيل إذا كيلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم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 أو خلق من ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قول الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متىه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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ دَعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ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 لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان نجا جزاؤكم وَإِن نَّجَحْنَا نَمَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَّوْفُورًا وَاسْتَفِزِّز مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أنس بامامهم يوم ندعو كل أنس بامامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُضْلَمُونَ فَتِيلَ وَمَا كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى وَمَا كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَ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 اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا